أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّنُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 ك في سفاهة وإن لنا ظنك من الكافرين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن مرسول من رب العالمين